و أ ح س ن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر أ ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة م ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ ع ذ ن ا ل ل ه واياكم من النار وما يقرب منها من قول أ و فعل ثم أ م ا بعد في هذه ا ل س ل س ل ة س ل س ل ة خير القرون الذين هم نور العيون شهد ا ل ر ض ا ب في ذكر الحواريين و ا ل أ ص ح ا ب كما أ خ ر ج مسلم في صحيحه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال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 يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون يظهر فيهم السمن خير القرون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وخير القرون ب ا ل إ ط ل ا ق فهم خير الناس مطلقا و ا ل ب ش ر ي ة انتظرت طويلا وطال انتظارها وتلفتها على كل طريق لتتشوف على هذا الجيل انه جيل مزبور في الكتب كما ذكرنا في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة مثلهم في ا ل ت و ر ا ة ومثلهم في الانجيل ف ا ل ب ش ر ي ة تتلفت على شيء قادم تعلمه وتعرفه إ ذ ن نحن في انتظار على حر من الجمر لنرى هذا الجيل لهذه ا ل ك و ك ب ة التي لو فتشت في كل كتب التاريخ وفي كل ضروب أ ع ص ا ر العالم و ا ل أ م م لن تجد قط ك و ك ب ة تضافرت على مبادئ ربانيه نشرتها في أ ق ل من م ئ ة عام وتحملت في سبيل ذلك ما تحملت وهاكم التاريخ فتش ونقب وهذا حتى تعلم صدق قوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خير الناس أ ي خير قرون ا ل ب ش ر ي ة مطلقا ك أ ن الله تعالى وضع ا ل خ ي ر ي ة كلها في هذا الراعي العجيب وانت تتلفت حول هؤلاء الشخوص الذين قاموا بهذا ا ل د و تعجب تعجب فالغيب س ط ا ر ثقيل حول ا ل ش خ ص ي ة المعنى بها والمطلوب أ ن ترى فيها ما ترى فنظر لبلال ماذا قدر لهذا أ ن يفعل في هذا الموكب الهائل وما هو دوره مثل هذا المعدم ترى عبدالله بن مسعود ماذا سيصنع؟ ما ذ ا ما سيصنع لهذا دور المثل هذا دور في هذه الكوكبه ا ل ه ا ئ ل ة كيف ينتظر التاريخ هذه الشخوص ا ل م ت ب ا ي ن ة كما ذكرنا في الدرس الماضي ماذا سيصنعون ماذا سيصنعون وعن لاي ينكشف السحاب عن شمس الهدى عن هؤلاء الحواليين و ا ل أ ص ح ا ب ترى العجب في شقوصهم كانوا نموذجا من أ س ت ا ذ ه م فكان محمد صلى الله عليه وسلم ق د و ة ل ل ع ا ا ل ل ب ش ر ي ة جميعا ق د و ة في الانف والكبرياء ق د و ة في الولاء والبراء ق د و ة في ا ل س م و خ والعلو والرفعه شموخ في ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ب ط و ل ة والرجاء سحاب لا تطاوله جوزاء في الكرم والسخاء من هذا المعين وهذه هي المواد ا ل م ف ت ر ض ة على تلاميذ ا ل م د ر س ة تتمدوا عليها فتشربوها ودخلوا الامتحان ونجحوا بتفوق عالي غير مسبوق تفوق غير مسبوق ولذلك ونحن في بلادنا في معترك عجيب وعلى ف ا ص ل ة من فواصل التاريخ ولذلك س أ ق ر ب هذه ا ل س ل س ل ة من واقع ا ل أ م ر الذي نحياه وكما كنت قبل ذلك نكمل سعد بن أ ب ي وقاص ا ل أ س د في براثنه فوجدت أ ن نعود ل أ ب ي بكر الذي تامر عليه المتامرون وشكك في خلافته المتشككون وانقلب عليه المنقلبون واراد ا ل أ ج ا ن ب أ ن ي د خ ل و ا في دولته ويهز اركانها فوجدت أ ن ه الرجل الذي يجب أ ن نتعلم منه ونقتبس كيف صان د و ل ة ا ل إ س ل ا م واقامها ومنعها من الهزاهز والزلازل وقام صرحا شامخا قويا وكيف يكون رجل ا ل م ر ح ل ة ومن هو إ ن ه ا ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ن ا س ب ة وهذا طبعا ليس موعده هذا الدرس ولكن في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى كتعويض ل أ ن مثل هذه ا ل ج م ع ة في ج ن ا ز ة وبعض الظروف ولكن كتعويض في ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ولابد أ ن تسمع و ت ت أ م ل وكثيرا ما سمعت ولكن لابد أ ن تنزل هذا ا ل ف خ على الواقع أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم هم ا ل ك و ك ب ة التي اختارها الله تعالى لينشروا هذا الدين ولو قلت لك عجبا كيف ح و ى الصبر منهم ا ل ق ر آ ن كيف حفظوه في الصدور والاعجب كيف نقلوه من الصدور إ ل ى السطور كيف جمعوا هذا ا ل ق ر آ ن وكتبوه لك و إ ل ا لو بقي في صدورهم لمات معهم ولكن هذا هو العجب هذه هي ا ل ب ط و ل ة ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ع ل م ي ة و ز ا ر ة التعليم ا ل إ س ل ا م ي ة كيف ينقل ما في الصدور إ ل ى ما في الصدور أ ل ي س هؤلاء قوم أ م ن ا ء هل تتعرض امانتهم للاهتزاز والطعم ن بعض كلاب البشر الذين لا يحسنون حتى نطق الحروف الذين ي ط ع ن و ن في هذه ا ل ك ك و ب ة في هذه ا ل س ل ة التي اختارها الله تعالى على عينه لتصحب حبيبه ونبيه ولذلك الطعن فيها هو من جنس الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الطاعن في أ ص ح ا ب ه كافر كافر ل أ ن ه لا يقصد بالطعن في هذه ا ل ث ل ة إ ل ا بالطعن فيه هو صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كما ساضرب لك الامثله والنماذج فهو الذي رباه وهو الذي علمه والله تعالى كما ذكرنا في دروس ا ل س ي ر ة احتفظ ب أ ر ض العرب ك ا ل م ا د ة الخام لا دخلتها ي ه و د ي ة ولا م ص ر ا ن ي ة ولا م ز د ك ي ة ولا م ع ن و ي ة ولا ف ل س ف ة ب ي ز ن ط ي ة بل كانوا شعب ك ا ل م ا د ة الخام عقول في أ ك م ا م ه ا في غلافها تنتظر الركب القادم من الركب من ا ل ر ك بالضبط ب نفس تفكيرك لولا أ ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم نفس اللي في تفكيرك وفي تفكير أ ص ح ا ب الصحف الصفراء والعمياء و أ ص ح ا ب الذين لا يحسنون حتى نطق الله بالصحيح يعني ربنا ما لقيتش غير نازل عليه ا ل ق ر آ ن ول هؤلاء ه ؤ ل الفقراء ء ا المساكين الذين قتلهم العوز وقتلهم العرف ولذلك لما قرب أ ن يسمع لهؤلاء وهؤلاء كان ا ل ت و ص ي ة والعتاب مرير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدونه ا ل إ خ ل ا ص يريدون وجهه وجهه لا يريدون منصبا ولا كرسيا ولا ذكرا ولا ش ه ر ة يريدون وجهه ولا تطعم من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هذا كان أ م ر ه فرطا ليس هو وحده ولكن والله كل من اتبع هواه سيدنا امره ف ر ط هذا حكم الله تعالى في أ م ث ا ل هؤلاء ا ل ش ج ا ع الذي ضرب المثل في الشجاعه و ا ل ب ط و ل ة فكانوا بمجموعهم ولذلك أ ن ا أ ق ف بمجهودي وتخريجي وعلمي مع الذين قالوا كلهم مبشرون ب ا ل ج ن ة وهذا ر أ ي فيهم و ر أ ي جمهره من اهل العلم و ب ك ث ر ة بحثي في دروب العلم نعم كلهم مبشرون ب ا ل ج ن ة وهم أ ه ه ل اهلها و م أ ه قاسوا على النموذج وانطلقوا به و ا ن طلبوا الموت في كل ضرب من دروب ا ل ح ي ا ة وفي كل م ع ر ك ة يبحثون عنه انظر لعمرو بن الجموح ا ل ا ع ر ض في يوم واحد أ ع ر ض لما اشتكاه أ ب ن ا ؤ ه ا ل ن ب يريد صلى الله عليه وسلم يا س و ل ه ر ي أ ن يقاتل ونحن فيه أ ر ب ع أ و ل ا د يكفون ك ا ل م و ن ة قال تعضدنون علي ب ا ل ش ه ا د ة والموت في سبيل الله والله لاقزحن بعرجتي في الجنه ة ا ع ر ض في ا ل ج ن ة وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ا أ ن ت يا صاحب ع ض ر فليس لك قتال قال يا ر ف و ا تضن علي ب ا ل ج ن ة والله لاقزحن لا بها في ا ل ج ن ة فلما سمح له أ خ ذ دركته ا جحفه الدرع الذي يحميه وخرج وهو ينظر الى بيته من الخلف اللهم لا ترجعني إ ل ي ه ث ا ن ي ة الله أ ك ب ر ماذا تقول أ ي ه ا الجبان الذي ما نطقت نطقا صحيحا إ ل ا بعد أ ن جاءك ا ل أ م ن ولذلك إ ذ ا جاءك ا ل أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ ذ ا ع به هذا من ش د ة اللجلجه وعدم الثبات فالشجاع شجاع في كل المواقف الرجل ولد هكذا رجلا لا يستطيع أ ن يكون شيئا آ خ ر نفخ فيهم محمد ا ل ر ج و ل ة اللهم لا ترجعني الى بيت ثانيه تقدر تقولها تريد ان تموت لا ترجعني اليه ثانيه ودخل ا ل م ع ر ك ة ومات وقتل ولده خلاف وجاءت امراه ام خلاف تحمله على ا ل ب ع ي د وتحمل ولدها واخاها قابلتها عائشه ما هو الموضوع ماذا في ا ل م س ا ل ة قال اطمئني فرسول صلى الله عليه وسلم سالم صاحي وكل م ص ي ب ة دونه جلل كل م ص ي ب ة ه ي ن ة من دونه صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة ا م ر أ ة ف ق ر ت ولدها وزوجها واخاها ومع ذلك تقول كل م ص ي ب ة من دونه جلل ه ي ن ة قال فماذا تحملين على بعيرك قال زوجي وابني م ا خ ي ولدنا ا د ف ل ه م في ا ل م د ي ن ة ثم نادى م ن ا د ي النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا بالقتله ال... في ميدان ا ل م ع ر ك ة ف أ خ ذ ت تقيم البعير ينطلق ف إ ذ ا سحبته الى ا ل م د ي ن ة يضرك ك ا ل ف ي بالضبط و إ ذ ا أ م ض ت به في اتجاه و احد انطلق و أ ن ا أ ع ا ي ر بين نسائنا وهذه المره ام خ ل ا د ذ من مثل واحد نموذج واحد قالت والله ما ر أ ي ت ه إ ل ا أ ن الله استجاب دعوته اللهم لا ترجعني إ ل ي ه ثانيا مش عاوز ارجع الى ب ي ثاني حتى البعير انظر لكيف استجاب الله د ع و ة هذا ا ل أ ع ر ج ما راجع م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى بيته لما أ ر د ت امرتهم تحمله لتدفنه ب ا ل م د ي ن ة ب ر ك البعير لا مش ماشي وندعها م س ت ج ا ب ة كم من نسائنا بل من رجالنا يفهم هذا من أ و ل م ر ة شربوا ا ل ش ج ا ع ة من محمد صلى الله عليه وسلم تعلموها منهم ا ل أ س ت ا ذ ا ل م د ر س ة ما تخلف منهم أ ح د ولا واحد منهم تخلف يقدم على الموت فرحا جاهلا به وعمير بن الحمام ودخلته م ش ه و ر ة بخن بخن ل أ ن عشت حتى أ ك ل ت م ر ا ت ي هذه إ ذ ا هي لحياه ط و ي ل ة ي س ت م ت ن ح ي ا ة الدنيا يستاثنها ح ي ا ة اثنه ن ك م ه لا تليق إ ل ا بالصراصير والعناكب والجرذان والحيوانات وديدان ا ل أ ر ض هذه ا ل أ ر ض لا ي ق ف ى بهذا ولكن ج ن ة الخلد لا تليق إ ل ا ب ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن الذي خلقه الله تعالى بيده مكانه هناك فالله غرس له ا ل ج ن ة بيده وخلقه بيده فهذا لهذا فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي له من ق ر ة اعين جزاء بما كانوا يعملون إ ذ ن التقاء المكارم التقاء المكارم أ ي ه ا الناس حتى جاء عامر بن ف ه ي ر ة في ق ص ة بئر معونه لما قتلوه قتلوا جبار بن ثلمه ورشق س ه ب ه في صدره ف أ خ ذ الدم من صدره وضاع على ر أ س ه فزت ورب ا ل ك ع ب ة فزت ورب ا ل ك ع ب ة رجل يموت والسهم في صدره فزت ورب ا ل ك ع ب ة من رباه ممن تعلم هذا الجيل الذي ي س ب ه أ ع د ا ء الله ا ل آ ن ويتهمونه ب ا ل خ ي ا ن ة ويتهمونه بالدجل والدرج منهم من هم من جلدتنا ولسان ب يتكلمون اليوم ومنهم من كان سابق الى ذلك إ ن م ا أ ر ا د بالطعم في محمد صلى الله عليه وسلم فزت ورب الكعبه علمهم الشجاعه علمهم ا ل م ر و ء ة وهذا منه كثير وفي البذل و ا ل ت ض ح ي ة الذي و ا ل ش ق ا ل آ خ ر لحب الناس بالمال والدنيا زويه الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ر التعبير الالهي قناطير المخنطرة كل واحد سرق 140 مليار شو واحد لو هيفيضوا وهيموتوا الإلهي لها ايه هيفيضوا بنانية كل تلبي خبسهم كبز كبز ي م ماذا ستصنع بهذا قناطين م ق ن ط ر ة لا ن ه ا ي ة لها ل أ ن ه لا يؤمن بالغيب بل ما آ م ن به قط ولا كان في غ ه ن ه ولا في خاطره وهذه أ م ة على طرف من نفس إ ي م ا ن ه اغلبها لا يؤمن بالغيب إ ل ا قليلا بحسب هواه وبحسب مصلحته انظر الله ب ط ل ح على أ ن ص ا ر ي لما دخل فستانه فوجد فيه طائر و شغل به في صلاته قال شغلني عن صلاتي هو لله يالله يا ا كل ذلك لله ليس في النفس وفي الدماء فقط ولكن حتى في المال الذي بايديهم من ذا ل ذ ي يقرض الله خاضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره أ ب و الدحداح ا ل أ ن ص ا ر ي قال له عندي غ ي ط ي ن ختم ما لك غيرهم مليش قال طب خ ل ل ن ا واحد وخليلك واحد ما هذه النفقه في كل ضرب من ضروب ا ل ح ي ا ة تجد رجال ك و ك ب ة ع ج ي ب ة بلال وهم يسحلونه في ا ل أ ر ض وهو يقول أ ح د ن ا قال بالله لو علمت ك ل م ة أ غ ي ظ لكم منها لقلته و ف ع ل و ا ما شئت ا ل ي انت ع ا و م يعمله بس لا اعرف ان هناك ك ل م ة أ غ ي ر لكم من أ ح د لقلتها رجال محمد الكوكبه الذين يطعم فيهم ويصبهم كافر حلال الدم ت س ف ق دمه و ي س ف ق دمه ل أ ن ه قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أ ص ح ا ب ي لا تجعلوهم غرضا يعني ما تسبهمش فمن أ ح ب ه م ف ب ح ب أ ح ب ه م ما أ ح ب ب ت أ ص ح ا ب ه الا لاجله ومن أ ب غ ض ه م فببغضي أ ب غ ض ه م وكذلك قال في العرب الله الله في العرب من أ ح ب العرب ف ب ح ب أ ح ب ه م ل أ ن ه عربي ومن أ ب غ ض العرب فببغضه أ ب غ ض ه م الذي يكره العرب يكره محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه عربي وهذه اصول المسائل عباد الله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده. والصلاة لله والسلام وحده مهلا نبيه بعده واشهدوا صلى على شريك أ ن يربي تلاميذه بهذا المستوى السامق وما كان هناك أ ن ج ب من هؤلاء التلاميذ الذين يلتقطون ا ل ح ك م ة والعلم التقاطا سريعا بفهم ذهني عجيب ويقلدون ويمثلون ما فعله حبيبهم صلى الله عليه واله وسلم مكان ا كيدا ل ل إ س ل ا م مثلنا نحن كيدون ل ل إ س ل ا م وغايب له والله غايب له تخيل ا ل إ ع ل ا م الفاجر يقول ك الجماعه ل و ل هاينجحوا ويحرموا الخمر يا اه يحرموا ليه هو أ ن ت بتحل الخمر يبقى دمك حرام ه ذ ا دمك ه ذ ا والشعب ساكت يقول ك الا ايه ده صحيح هيحرموا الخمر يقوله كم واحد موظف لما يشترك و ب ي ة ش ي ء ب ن ص جنيه ب ت و ج ع وهيب متالم ولو ج ا ء و ض بيت يبقى ما تكدر يبقى بقى اثنين جنيه ده هيشرب خمر انت بتكلم عن مين على م ز ي ح حقير لا يساوي نعم ي س ا و ي ي نعم ب ا خ د ن ص مليون جنيه شهريه ا ل ر ا ت ب هذا لازم يساوي نعم ن ص مليون طبعا ه ب ا يسعى الخمر ه ي ح ر م و ه ا ولا لا لانه ي و د ي ه م فيه وزير ب ياخذ ث ل ا ث ة مليون و ن ص راتب شهري ه ي و د ه م فيه ه يبقى و د فيه لازم يسال هايحرم ا الخمر او لا هايحرم ا البكينه والبلاجات والشواطئ ولا لا وهذا الشعب ا ل غ ي ا ل مغمور ينتخب هؤلاء يقولك الا بجماله ا ل ل ومسك الحكم سيضيق هي... هي... علينا هيضيق ع اكثر أ ك م ن أ ن ت ا ل مضيق عليك يا أ ي ه ا المضيق على ع ق ل ه ما شابعتش نهبوا البلد ن ه ب ة خلوها كلها ز ي ن ة و ع ه ر وخمر وانت من انت في وسط هذا انتظرك ايه ف ص ل ل ي هيحرموه وحللوه ق و ل لك هذا الجماعه دول شاب مسكين شاب غريب من اغرب شعوب العالم كل شعوب العرب سارت وتحررت عندها نوع من ا ل ث ق ا ف ة والفكر هات ندا عدوهم الذي سرق اموالهم و ع ط ا ه ا اللي بيسموها ا ل ن خ ب ة ا ل ن خ ب ة ا ل ع ف ن ة د ه المجتمع ينفروك بثمن نصف ا ل م ي ة يعني ت س ع ة وتسعين ونصف ا ل م ي ة د ه الشعب الغلبان ا الياكل فول والنصف ا ل م ي ة دي ا ل ن خ ب ة اللي هيا تاخد كل ا ل أ م و ا ل يبقى أ ن ت موظف أ ق ص ى لو أ ن ت مدير عام بتاخد الفينتين د ه م و ز ي ع لا يحسن أ ن ينطق ب ك ل م ة يعني كما قال أ ح د ه م لو بينقد ا ل ص ح ا ب ة وبيشتمهم بقول ا ل ا ب ة دا زيهم من أ س د ا ل غ ا ب ة جايبوه منين من كتاب آسد الغابة. يا دي جيبه من اسد الغابه وبيدون الفلوس سبحان ربي سبحان ربي هل ذ بلادك وهذه يسموها ا ل ن خ ب ة أي ن خ ب ة هذه ف ي س أ ل عن الخمر طبعا ده هود الفلوس هين ده نص مليون ولا ث ل ا ث ة مليون ولا ا ر ب ع ة مليون واللي بتاخد ب ا ل م و ظ ف ة في البنك ب ع ش ر ت ل ا ث زميلها بياخد ثلاثه ق و ل ج ط ب ايه الفرق س ب ع ه ث ل ا ث قال ا ده بنت وزير هو الوزير له مرتب يختلف عن ب ق ي ة الشعب وعمومه الشعب مش محتاج من, من يدلي له ب ر أ ي ه ده شعب لو مثقف وعنده ادنى حدود ث ق ا ف ة يبقى عنده وعن من اعداؤك ولك ا ايه ه ي ح ر م ا ل خ م ر ا ن ت م ه ل ك انت يا د ه و ل ما ي ا خ ل و ا الخمر انت ش ف ت ايه تسمع عنها ه ا ل ش ي ء ب يتعبك ا ه ا ل ي عليك انت ي ن يزعلك سبحان الله لا يوجد مواطن مصري يطول كبيه لبن في اليوم وده مطلوب ل ه ش ا ش ة العظام وبنائه ل والكالسيوم وغيرك ه موشطاير ب لبا م شعوب كبات خمف ش ع ج ي ب ة و ذ ي ك احنا اربعين س ن ة بنجاهد والله وما ي ر ي ا س م ا ش و ل ا ه ن ي س ومع ذلك لابد ان ارفع عنك هذا الغطاء ا ل غطاء العمل ا اللي ح ط ت ه ا ل ص ح ا ف ة ا ل ع ل م ا ن ي ة والتلفزيون الرسمي الذي مازال كما هو ما تغير بياخدوا الوف وملايين بيكرهوا ا ل ث و ر ة ليه انه هيبقى موظف زيه ي ألفين جنيه في جنيه ا الشهر, الشهر لأ د ده من الشعب بتسأل يموت ستين انت سي هل لقي شيء ولا خبز وهو بيسال هل لقي خمر ولا لا ولا نساء ولا ولا بلاجات ولا يا شعب فوق ع ا و د ي ن يفوزك سبحان الله أ ص ح ا ب النبي ا ل ل س ل م بنجابتهم العجيبه ة ا ر و ل الرشيد بيسال عبد الله ا بن م ص ع ا بن ع م ي ر رضي الله تعالى عنه ب يقول له يا عبد الله ما ر أ ي ك في الذين يسبون أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم قال ز ن ا د ق زنادقة, زنادقة ودا امير المؤمنين و د ه عباسي ومخالف للعلويين وامي بن ا م ي ة وبن العباس ودا م س ا ئ ل في ايام الفتنه لما أ ق ع ت قال ما قال غيرك من أ ه ل العلم ذلك قال وهم ي ض ي ر ن ي أن ل ا يقول ذلك أ ح د ولكنهم زان ب ق قال كيف قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ه م ما ا س ت ط و ع و ا ن ي س ب ا ل ن ب ي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وما وافقهم احد على سبه فسبوا اصحابه فقالوا لو كانوا رجلا صالحا لكان له أ ص ح ا ب ص ا ل ح ه فالسب ب ليس على أ ص ح ا ب ه ولكن عليه هو يريدون أ ن يسبوه ولكن ب أ س ل و ب آ خ ر هذا لو كان رجلا صالحا لاختر له أ ص ح ا ب صالحون قال صدقت قال صدقت إ ذ ن الدفاع المستميت عن أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا الهدف منذ ب ك و ر ت ه هذا الدين ومنذ بدايته ومنذ بدايته ولذلك قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى من سب أ ص ح ا ب محمد فقد كفر ولم يلق الله تعالى بقلب سليم أبدا ل أ ن ه ليس من الذين قالوا ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ربنا انك رؤوف رحيم الذي من أ ص ح ا ب محمد ومن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يدعو ب ا ل م غ ف ر ة لمن سبقهم ب ا ل إ ي م ا ن ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين س ب ق و ن ب ا ل إ ي م ا ن الذين يسبون محمد, وصعب محمد صلى ب محمد ص الله عليه و آ ل ه وسلم هؤلاء لن يلقون الله بقلوب س ل ي م ة ل ي س سليمي القلوب في حضره سعد بن أ ب ي وقاص وسعيد بن المسيب وهذه روايته أ ن رجلا سب علي وعثمان وطلحه و ز ب ي ر فنهاه سعد بن أ ب ي وقاص قال اتق الله وكف لسانك عن اصحاب رسول الله فظل يصب قال إ ن لم تفعل س أ د ع و عليك قال تهددني وطبعا سعد م ج ا ب الدعوه كما هو معلوم انت بتهددني فقام سعد وتوضا وصلى ركعتين و ل ط ر ي ق ة الدعاء على الظلم مش ترفع اليك على طول تتوضا وتصلي ركعتين م ت د ذ ر ه هنا تجاب إ ن شاء الله تعالى كنت من م ج ا ب ا ل د ع و ة قال اللهم إ ن كان هذا أ س خ ط ك و أ غ ض ب ك فاظهر لنا فيه آ ي ة ب ي ن ة تكون ع ل ا م ة ل إ خ و ا ن ه قال سعيد بن مسيف فجاء جامل بختي ضخم ودخل على الناس في المجلس واختطفه بقدمي برجليه ثم دهسه بصدره حتى دعسه ب ا ل أ ر ض آ ي ة ب ي ن ة سبوا أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم غضب لله تعالى قاله من كان هذا غضب لك ولرسولك فبين لنا آ ي ة بينه فالذين يسبون أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه إ ن ه م يتهموا الشهود العدول الذين نقلوا لنا ا ل ش ر ي ع ة وحدث اخر وبه نخدم حتى نتعجل في مجلس هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان عمر ا بن حبيب و ت ر ح الناس قضيه من القضايا و ت س ا و ر ا خ ت ل ف و ا قال هذا كذب فقال رجل هذا حديث رواه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه فقال رجل أ ب و ه ر ي ر ة كذاب فقام عمر بن ح ب ي ب وانطفه كذاب تقول أ ن أ ب و ه ر ي ر ة كذاب ومال هارون إ ل ى ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ر ى أ ن ا ل ق ض ي ة ا ل م ع ا ك س ة ل ل ق ض ي ة ا ل ص ح ي ح ة فقال إ ذ ن ا ل ش ر ي ع ة كلها ب ا ط ل ة أ ب و هريره ا ك ذ ا ب أ ن ت الذي تكذب على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى أ ص ح ا ب ه ما ر ب محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا وانطلق خارجا من المكان أ و ل ما و ص د بيته جاء بقى واتري الداخليه عمر بن حبيب قال نعم قال ي ج ب أ م ي ر المؤمنين إ ج ا ب ة مكتبك يالله ا وصف بدها و ر ك ش كنت أ ت ع م ل إ ي ه ويالله ا عشان تموت أ ج ب أ م ي ر المؤمنين إ ج ا ب ة م ق ت و ط فصلى ركعتين ورفع ل ي ش اللهم إ ن ي إن كنت دافعت على صاحب حبيبك ونبيك ومعظم ع ل اللي ى جاء الشريعه عن طريقه فاجعل لي مخرجا من بين ي د ي ش وذهب عمر بن حبيب إ ل ى هارون الرشيد ونظر له ونظر مغضب شباب الغضبان عينه بن طير شرف ه يدخل في نفسه الروع الاول قبل ان يحكم عليه قال عمرو بن حليب قال نعم قال ما تهجم علي احد مثلك على جمهره الناس وكلمني بخشن القول على م ر ا ة من الناس مثله قال يا امير المؤمنين هل تعلم معنى ان يكذب ابو هريره و أ ن يكذب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أ ن ه تبطل الشريعه نكاحك أ ي ض ا باطل لانك تزوجت على س ن ة محمد بحديث أ ب ي ه ر ي ر ة فنكاحك باطل وكل القضاءات وكل المعارك ا ل ع س ك ر ي ة ب ا ط ل ة وكل الزكوات والصلوات ب ا ط ل ة هذا إ ب ط ا ل ل ل ش ر ي ع ة الطعم في صدق أ ص ح ا ب محمد والقران الذي يتلوه باطل لان الذي جمعه أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم يا أ م ي ر ا ل م ؤ م ف ه م د ه بيعلمهم درس ثقافي د ه النغد ا ق ر أ اقرا, اقرأ شو شوف العباد بيقولي عليك ايه م ت ن س ا ش وراه ا ل أ و ل كلام يقولك دا كلامه صحيح د ه متشددين د ه متطرفين د ه دولا حكم دا قطع و د ا ن ا كلنا ودانك والله لو كنت يعني أ ذ ن يبقى تستغل قطع ودانك أ ذ ن يعني ودن يعني كذاب خباص وفي ن أي ا ل حدود الود علي ه على ا ل س ر ق ة على ا ل ز ن ا ى ا ل س ر ق عقابة ا لا و د ن إيه ل ل الشنيعي اللي لا ج ه عايشينه كوكبه احنا عايشين في وسط كوكبة لا تحسن إ ل ا الرقص والخمر و ا ل ص ه ر ليلا في الكبريات و ي ع ب من أ م و ا ل ن ا وياخذ أ م و ا ل ن ا وانت الآخر بتروح في الاخر تدله في ا ل س م ا ن و ا ل ع علماني م ا كافر ن ي يعني كافر وهذا جمهره اهل العلم والمجمع ا ل ف ق ه في م ك ة قال ا ل علماني كافر وكل من سب الاسلام وحارب الاسلام وطعن في الاسلام كافر ليس من اهل المله مش من المسلمين حتى وان صام ى وزعم ص ا م و انه مسلم حتى وان كان جلد بالاسم انه ك ذ ا يقول ك لا هؤلاء كفار جرائم لا تشتريها لا يجوز لك لا اخبار لا اهرام لا كل ذلك ممنوع م ق ط ع ك ا م ل ة هو اللي ي ق ر ا ه ا لا تسمع ق قنواتهم ر أ كل الكذب الفضائية لا هذا ت ه ا لا تسمع كل هذه ا ل ف ج ا ج ه ذ ه ا ل ق د ا ر ة و ه ذ ه اسمع ل و ا خ ا ل عمرو بن حبه ويعلم امير المؤمنين ل أ ن ا ل س ي ا س ة ممكن تغير أ ف ك افكار ر درجة الناس هكابة سياسية حسط عيش الناس قالوا طريقه يا أمير المؤمنين هل تعلم معنى أن يكذب هريرة؟ الشريعة أمير يكذب هريرة أن معنى دمص عن هذا يبقى نص الشريعه باطل يبقى انت مكاحك باطل يبقى أ ن ت م ر ت ك طالق إ ي ه م ر ت ك طالق بل هو معنى ت ج ذ ي ب ه كده معنى من ا ل ق ر آ ن ده اللي ج م ع ه الرجال ا ل أ م ن ا ء على ا ن كتبوه ليس هو ا ل ق ر آ ن الذي نجعل من عند الله تعالى ت ط ع م في أ م ا ن ت ه م في صدقهم ثم بعد ذلك يطعنون في ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم ده النهاية عرفته يبقى في وفي يبقى يكون بقى باطل يبقى النبي الآخر لنا كان باطل لك أن إذن قال عمرو بن حبيب وتنفس الصعداء قال نعم يا أ م ي ر و ي قال أ ح ي ي ت ن ي ف أ ح ي ا ك الله أ ح ي ي ت ن ي أ ح ي ا ك الله يبقى هذا منفذ لهدم الدين وهذا منفذ لهدم ا ل ش ر ي ع ة فكل من ي ص ب صحابي أ و يطعم في ش ع ي ر من شعائر ا ل إ س ل ا م هذا منفذ من منافق تقويض هذا الدين وهدمه ولذلك أ ي ه ا المسلمون افيق لا بد من أ ن تفيق ولا بد من تغيير هذا الميكانيزم اللي في دماغك ذ ا لابد ا ت غ ي ر كل المساله ا ل ث ق ا ف ي ة عندك لابد من تغييرها ابحث عن مصلحتك ومصلحه بلادك هذه ف ر ص ة لو لم نطال هذه ا ل ف ر ص ة ت أ ك د أ ن اللا قادم ليس فلان واعلام ولكن هو رمسيس الثاني القادم إ ن لم تفيق و إ ن لم ت أ خ ذ بوهبتك وتستعد وتشمر ثيابك اعلم ان رمسيس سيستيقظ م ر ة ث ا ن ي ة فرعون موسى ويحكم البلاد كما حكم فرعون موسى مصر وابحث عن حالك وعن نفسك وعن ع ق ي ت ك وعن دينك والله تعالى وعد المؤمن بالنصر ووعده المسلمون والمؤمن بالصبر فلو وفوا ما وعدوهم وانتبهوا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ل ا ا س ت خ ل ف ن ه م في الارض لو تمكن هؤلاء ق و ل لك الادم ده ب ي ق ل ق المرض وبيقلك العله ل الى ا ل ص ه ر ا ن ي ه يجي ينام يطلع ب ت الفجر ع ا يدني صحيح من النوم ما لهذا التفجير لزومه انت لا تدري ا الذي يراد وما الادام انت ل الملايين والبلايين التي يحصلها ولذلك افيقي ايتها ا ل أ م ه أ ر و الله تعالى أ ن يجنبن ا واياكم الفتن ما ظهر منها وطن و أ ن يرزقن العلم ا النافع والعمل الصالح و أ ن يرزقن ا ا ل ب ص ي ر ة في دينه حتى لا نعلم نتبع من يضلنا ومن يبصر علينا أ ح و ا ل ن ا و إ ل ى اللقاء في ا ل ج م ع ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى لنكمل هذه ا ل س ل س ل ة م ت ك ل م عن أ س د من هذه ا ل أ س و د وهي أ س د ا ل غ ا ب ة وليست أ س د ا ل غ ا ب ة فارجو الله تعالى ان ي ر ز خ ن ا العلم النافع والعمل الصالح و ا خ م ا ل ص ل ا ح